جاء الحمد لله من المزرع من المزرع من من بسم الله محمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصفاله يوم من اتبعه أما بعض هذا الباب بدأ المصنف بقوله تعالى هم يكفرون بالرحمن وهو يسير إلى أن المشركين قد كفروا بصفات الله فمعنى قولهم يكفرون بالرحمن لا يعني قد أنكروا الخالق او الرب لا فإنما معناه أنه لم يثبت لله الاثناء القصوى والكتاب العليا على ما على ما يليق بجلال الله هم آمنوا بالله رب خالقا مدبرا فقط ولكنهم انكروا بعض صفات الله فلما قيل لهم ما الرحمن او لما قيل لهم إن الله هو الرحمن قالوا ومرق من يعني لا يثبتون لله اسم الرحمن ف فلذلك قال فاههم وهم يكثرون بالرحمن ومن لذلك فإن اهل البدع من الذين ينتمون الى هذه الامه من الذين تأولوا الأثناء والصفات بغير ما أنزل الله لهم نصيب من هذا الزمن أنهم لم يؤمنوا الإيمان الصحيح بأثناء الله والصفاد الله فعلى المسلم المسلم أن يكر بكل اسماء الله التي جاءت في الكتاب والسنة وأن يكر بكل استفات الله دون أن يتأولها ودون أن يغير معناها فإذا قيل له الرحمن على العرش استوى آمن باستواء الله على العرش نعم ولا يقول إن معنى سواء الله أي الله استولى استولى على العرض هذا في شيء من جهن المعنى الطخيح لذي يختفى ولذلك قال سبحانه وتعالى أيضا قلت والله ووجه الرحمن ايما ما تدعو فلو الاسماء الحسنى فالمشركون لم يرضوا بالرحمن ولم يعظم الله حق تعظيمه فلذلك كفروا من ذات الشركة في الالوهيه والشرك الاسماء والصفات تقرا في و قال هذا الاثر اخرجه البخاري في كتاب العلم او من الصحيحين والقلب من اراده في هذا الباب اي من اراده المصنف صاحب كتاب التوحيد هذا الاخر في هذا الباب ان يعني يبين للدعاه أنه اذا تحدثوا مع مع العامه مع عامه المسلمين في باب الأثناء والكتاب أن لا يغربوا عليهم بذكر بعض الخلافات في هذا الباب مما لا يدركوا وقولهم وعليهم أن يحدثوا الناس بنصوف الكتاب والسنة بدون ذكر نعم الأمور الفلكسية والعقلية التي خاض فيها أهل البدع والأهوات فيقرؤون قوله تعالى الرحمن على العرش استوى ويبو الله فوق أيديهم ولتسمع على عيني و... ولتجري بأعيننا إلى آخر الآيات التي تثبت أصفاد الخبرية والذاتية والسئلية لله عز وجل ولا يت... ولا يعني يتعرضون لشبهات اهل البدع والاهواء التي قد تسبب البلبلة عند عامه المسلمين مما يجعلهم يقعون في تكذيب نصوص الكتاب والسنه قال الجلاله قال الله اورا تطورت الله الله الله عليه ما فرق هؤلاء او لا لا هذا الاثر اخرجه عبد الرزاق في مصنفه واسناده صحيح أم يدل على أن على أن بعض العامة قد يشكل عليه بعض آيات اختفاف ويظن أنها من المتشابه الذي يعني لا يعلم معناه ومواد حدث لهذا الرجل الذي حاضر عن عند ابن عباس رضي الله عنه و قال ابن عباس هذا القول يعني لماذا يقع في قلوب هؤلاء الفرق اي خشيه او الاضطرار والشك <تصفيق> هذا من ضعف الامان او من النفاق او من الجهل نعم وبلا شك الاهل الاهواء مصيب من قول ابن عباد فازو نعم <تصفيق> حيث انهم ينتبق عليهم ما قالهم عباس أنهم نعم عند ذكر الآيات التي هي قد تكون من المتسابهات عندهم يهلكون يهلكون بتأويل الآيات بغير ما أن أنزل الله نعم وكما هو معلوم إن كتاب الله كتاب مفانية متشابهة. أي تجب آياته بعضها بعض يعني تجد أن بعض الآيات تأتي او تتكرر في موابع أخرى فيها شبه من الآيات الأخرى في الموابع الأول ولكن هذا الشبه لا يعني أنها بنفس المعنى بل ففي كل موضع لها معنى زائدا لها معنى زائد <تصفيق> وكذلك ايضا يقلق المتشابه على ايات الصفات التي قد استبهت على على اهل او بعض اهل البدع والهوى ولكن نها هي ذاتها من المحكم من محكم كتاب الله يعني المؤمن او المسلم الطابق يؤمن بمحكم كتاب الله ويؤمن ايضا بالايات المتشابهات دون تأويل ودون تحريص ودون تعطيل نعم ليه لمعاني هذه الاياب واذا سمع اياب قال, قال قال املنا بها كل من عند ربنا يعني لا يتدخل في آيات الصفات بعقله وبهواه وانما يؤمن بها كما انزلت حتى لا يهلك او لا يهلك عند هذه الايات فايات والاسماء والصفات هي لا تشتبه عليه على المؤمنين المؤمنين الصادقين من قول الألزاب بل مؤمنون بمعناها يعلمون ما معنى يد الله وما معنى علو الله وما معنى رحمة الله ولا يتأولون هذه غير معناها نعم نقرأ ندي <تصفيق> عن سبب النزول لهذه الآية نعم قد أخرجه وإذن جرير في تفسيره عن قتاجه مرسلا مرسلا عن النبي صلى الله عليه وسلم فالحديث في سبب هذا لم يطف من حيث الإثناء ولكن المعنى صحيح أي أن المشركين كما بينا أو كما ذكر الله عنهم في هذه الآية أنهم كفروا بالرحمن أي كفروا باسم الرحمن لم يكفروا بربوضية الرحمن لا هم أقروا بأن الله هو الرب الخالق المتصرف في الكون ولكنهم أنكروا أنكروا اسم الرحمن وأنكروا أن يكون الله وأن يتحقوا للعبادة وحدهم مع الله آلهة أخرى ومن ثم كانوا من الكاثرين اقرأ waa moelay laa alam ta'rifu anna allah انتقل المصنف في هذا الباب نعم لا نعم أخرى مساله اخرى يتعلق ايضا بالتوقيف ما هي له تعلق بتوثيق الربوضيه ما كيف الذين توجهوا إلى غير الله بالدعاء وبطلب تفريج الكروب من الأمواب ومن أصحاب هم يعرفون نعمة الله عليهم ويعلمون أن هؤلاء الأمواب نعمة لم يرزقوهم ولم انزل عليه شيئا من السماء ولكنهم بدلا من ان يتوجهوا بالشكر كله لرب السماوات الذي قد انزل عليهم ما تنسى عنه ومن نعمه فيها اذ يبنكرون نعمه الله هم فيتوجهون بالصفر لهذه الاوثان و التي تعبد من دون الله فالمشركون يعرفون نعمة الله ويعرفون أن الله هو الذي ينزل مطر وهو سبحانه الذي يمن عليهم بالصحة والعاقية ولذلك إذا ركبوا الكلت نعم دعوا الله مخلصين له الدين يعرفون نعمه الله ولكن ينكرونها في وقت الرخاء ويذهبون الى مقامات الاولياء المزغومه يذبحون عندها الذبائح شكرا لهم بدلا من ان يخلفوا الشكر والحمد لله عز وجل وأيضا من اتفاق قفران نعمة الله عز وجل أما الرجل نعم إذا رزق بالمال أو بالعلم أو بالجاه وذكر بنعمة الله وقيل لو عليك أن تؤدي سكر هذه النعمة بأن تطيع الله فيها وأن مثلا أن تخرج الذكاة مالك أو أن تتصدق بعلمك وبجاهك قال إنما ورست هذا عن أبائي وأجداد أو لقد خصلت هذا الجاه وهذا المال بجاهدي آه فنسب النعمة إلى نفسه او إلى جهده فقط من دون الله ولم يقل لقد, لقد رذقت هذا النار بفضل الله أو لقد وصلت إلى هذا الجاه بنعمة الله لا, لا يقول هذا فهذا أيضا من كفر بنعمة الله ولذلك جاء الحديث أصبح من عبادي مؤمن لي وكافر فأما من قال مطرنا بفضل الله وبرقمته فهذا مؤمن لي كافر بالكوكب وأن من قال مطرنا بنوع كذا وكذا فهذا كافر بي مؤمن بالكوكب هو كما قال سبحانه وتعالى كما في الحديث القدسي وهو في الصحية فالعبد الظالق لا ينسب النعمة إلى نفسه ولا إلى عبد مثلي إنما ينسب النعمة لله وحده يقول رذقت بفضل الله عفيت من هذا المرض برحمة الله ولا يغالي في, في نسبة الفضل للأسباب نعم هذه النعم قد أتت إليك بأسباب ومن لا يذكر الناس لا يذكر الله يعني لا يتعارف هذا مع شكرك المخلوق الذي قد خدمك بخدمة مثلا أن تكون جزاة الله خيرا أو يعني تشكره علي, على ما قد ساعدك فيه يعني من رزق أو من شفاء مثلا أن يكون طبيبا تشكر الطبيب على أنه قد كان سببا في شفائك لا بأس ولكن لا تنسب النعمة كلها له أو لا تجعل هذا السبب هو الفاعل وحده من دون الله فلا تقول لقد ربط مثلا هذا النال بجهدي فقط هكذا اذا ذكرت بنعمة الله فهذا معنى قوله تعالى يعرفون نعمة الله ثم ينفرونها واكثرهم الكافرون اقرأنا في بعدها اوه لا نذكروا فprometa وقم هذا الله فرد ايمانك وكل ورضك على اساس وقال الله أطالع من أعزائك فعلى أعزائك من الضوء الذي فيه أن الله تعالى قاله أصبح من أعزائه المؤمنين وفاته الحديث وفتر الجبل وهذا في إستان والسجن يتوقف الحاله ويقومه لنعامه إلى غنيه ويقومه فيه في كلام السابق البيان يعني الاغلى ما ذكره المصنف في هذه الاغتار والاحالية ننتقل للباب الذي هذا الباب يعني يبدو أن في ذكر ما يتعلق باتخاذ الأمداد مع الله عز وجل ولكن من جهة الشرك الأصغر فهو في أغلب الأبواب السابقة قد تعرض لبعض صور الأمداد التي هي من الشرك الأكبر فالند هو المثيل وهو الكف هو النظير يعني ثلاثه جعل لله امداد اي ثلاثه جعل لله مغراء ولا اتفاء فنوعا له لم يكن له كف ولا لن يوجد شيء مكافئ مكافئا لله ليس له ند وليس له نظير لا في في باب العبادة ولا في الأسماء والصفات ولذلك كان هذا ومعنى الشرك أن تجعل الله ندا وخلقك كما قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في حديث ابن مسعود لما سئله أي الضمد أعظم قال أن تجعل لله نبدا وهو خلقته وكما إنا اتخاذ العبد نبدا لله في الدعاء أو في العبادة وعده من الشرك الأكبر كذلك أيضا من الشرك او من المدية التنديد في الألفاظ كما جاء في أثر ابن عباسة و في قوله هنا الأنداد هو الشرك وأخفى من دبيب النم يقصد الشرك في اللغة أي أن المسلم قد, قد يشرك بالله في بعض ألفاظه ويجعل الله ندا في بعض ألفاظه دون أن يقصد طبعا الندية الكاملة التي يتوقع في الشرك الأكبر نحو قول البعض والله وحياتك فيجعل حياة هذا مخلوق في سياق واحد في عطف عليه علف من الله <تصفيق> نعم من الشرك في اللفظ و نحو كذلك ما يجري على الكثير بعض العامه ان يقول لولا انت رضعنا مثلا نعم او لولا هذا الطبيب لمات زوجي ولمات ولدي هذا يعد من الشرك في الله إنما المؤهد الصادق يقول لو لا أن الله من علينا بالشفاء وصخر لنا هذا الطبيب مثلا لا كان حدث كذا وكذا ولولا أن الله سبحانه وتعالى قد رحمنا لحدثت لنا هذه المصيبة فهو يعني ينتب الصبم والنعمة والرحمة كلها لله عز وجل فلا يقول لولا مثلا هذا القفل لسرقنا ولا كثر الباب لا هذا يعد أيضا من التنديد في الألفاظ ومن الشرك اللفظي الأفغر فقول الرجل لولا الله وخلان ولولا كذا وكذا من الأسباب هذا يدخل في او قد يكون وقع في النهي الذي نهى الله عنه فلا تجعار الله أندادا وأنتم تعلمون وأثر ابن عباس هذا يعني فيه ضعف من ناحية الإسناد وإن كان مضمونه صحيحا فقد ثبت بنحويه أحاديث وأحاديث وأعثار أخرى تقرأ والله أحاديث with mm -hmm. هذا هو حديث صحيح اخرجها ابو داود وغيره الناهن نعم معنى ينحلف بغير الله من حلف بغير الله فقد اشرك نعم اشرك الشركة الاجبر ام الشركة الاصغر محتمى إذا كان الحالس قد حلف بهذا المعظم أو المحلوف به تعظيما له من دون الله واعتقادا منهم فيه أنه يفتحق شيئا من العبادة أو يفتحق التعظيم الذي لا يكون إلا لله فهذا بلا وقع في الشرك الأكبر وهذا الحالس وإذا ما يقع فيه عباد الخبور وعباد الأوسان فتجد أن أحدهم قد يتجرأ على أن يحلف بالله تاذبا لا, لا يعظم أسم الله أو ولا يفعل هذا إذا حلف بأحد أوليائه أو أسياده فإذا قيل له احلف بالبدو يخاف أن يحلف بالبدو كاذبا يخاف من بطف البدو فيقول لا لا احلف بالبدو ولكن الزقيل له احلف بالله يحلف بالله كاذبا فمثل هذا الصنف وقعه في الشرك الأكبر هذا فالسف وقعه كذلك أيضا في لهذا المنهج وان انه الموحد الذي اذا ذكر الخلي غير الله على لسانه كان شركا لفظيا فقط يعني اذا قال والنبي او حياتك او والكعبه هذا دي كلها تجري على امثله بعض العامله من المسلمين بجنه لا يقصدون ان يجعلوا النبي صلى الله عليه وسلم مقام الله او لا يعتقدون انهم صلى الله عليه وسلم مثل الله او يخشونه كخشية الله وانما لفظ ازراه الشيطان على اجتنافهم هذا يعرض من الشرك اللي يقال الاصغر الشرك اللفظي من نبي الى اخرة فمن حلف بغير الله وهو لم يحمل التعظيم الكامل لهذا المحلوث من دون الله فقد كفر الكفر الأصغر أو الكفر اللظي الشرك الأصغر بخلاف الذي قد جعل التعظيم والخشية والمحبة المطلقة لهذا المحلوث دي من دون الله فيعبدون هؤلاء رغبا ورهبا يقف أمام القبر خاشعا متذللا من هذا المين معظما له خائفا منه حاملا له وال والتعظيم الذي لا يكون إلا لله وحده فمثل هذا بلا شك يختلف حاله عما ليس بهذه المسابة وا اثر ابن مفعود هذا ان منه منهم ان ان جنس الشرك والذي يدخل فيه الشرك الاصغر اعظم من الكبائر عمليا لذلك من خلف بالله كذبا وقد وقع في اليمين الغموذ الذي يعد من كبائر الزبنون ولكن هذا عن عن عن عند ولكن هذا عند ابن مسعود أخف وطأة من الذي يحلف بغير الله فالشرك في الحلف بالله أعظم من الحلف بغير الله كاذبا لأنه بلا شك الشرك أعظم من المعافي العملية او من الكبائر التي يدون دون الشرك وهذا يجعلنا ننتبه لخطورة الشرك بكل ثوره سواء كان شركا اكبر في العبادة او كان شركا اصغر يعني في بعض الى الاقوال والالفاظ وايضا من طور الشرك الاصغر وما جاء في حديث خزيف هذا وحديث صحيح اما الرجل يقول ما شاء الله وشاء كلان او توكلت على الله وعلى كلان ويقفل بالتوكل لنا الاعتماد قلبي ليس التوكل الذي هو من باب الاخذ بالاسباب فقط فذو يعرض ايضا شركا لفظيا وإن عليه أن نوحد الله عز وجل حتى حتى حتى في الفاظه فتسوية غير الله بالله محرمه فاعتقادا ولفظا فلا يوجد تسوية غير الله بالله حتى في الله أي بحرف العطف فلا يُعطَف على الله عز وجل آه. يعني لا يُعطَف مخلوق على الله لا تقول قال الله وثلان او شاء الله وثلان أو فعل الله وكلان هذا العطف على الله يعد من الشرك اللفظي ومن تسوية غير الله بالله من ناحية الأبخار ولكن إن أردت أن أن تعزوا السبب إلى نعم إلى فاعله من المخلوقين فالتأتي بحرف العط ثم الذي لا يقتضي التسوية نعم ولا يقتضي تسوية غير الله فتقول شاء الله ثم شاء فلان وتقصد بمشيئة فلان أي مشيئة التي تليق بهذا المخلوق فثم هنا هي تختلف عن خرف الواو لأنها لا تقطبئ التسوية و... هذا يدلن على أهمية التوحيد وأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يسد كل الصغرات التي قد تدخل الشرك على هذه الأمة سواء كانت في الله في او كانت في الأفعال او كانت في العبادات فالتوحيد هو أعظم شيء بلغه الأنبياء وعتن به كل الرسل والأنبياء فيتعد المهمة الأولى لكل الرسل أن يعتنوا ببيان التوحيد وبفد كل الصغرات التي قد تقدح هذا التوحيد كما من ناحية الألفاظ أو من ناحية الأفعال أو من ناحية العبادات الظاهرة والباطنة وأيضا بالنسبة لأثر إبراهيم النخعي هو أيضا بمعنى الحديث فلا يقول الرجل أعوذ بالله وبك أيضا لأن الاستعاذة هي عبادة من العبادات القلبية التي لا تكون إلا لله وحدهم فمعنى الاستعاذة كما قد بياما فابقا هي اكتجاء القلب إلى الله لأن يلوذ العبد بالله خوفا من مكروه فهذه لا تكون إلا بالله وحده فأنت تقول أعوذ بالله وحده لا تقول أعوذ بالله وبفلان هذا أيضا يعد من الشرك الأصغر والذي قد يوصل إلى الشرك الأكبر على حسب اعتقاد صاحبه وأيضا نخو قول قال بالله وبك إنما أصواب أن تقول بالله ثم بك إلى آخره طيب نقرأ الذي or oh. or <laughs> المصنف يستطرد في بيان صور الشرك الأصغر ويرد على شبهات أصحابها فهنا في هذا الباب هو على بعض من لم يقنع او يكتفي بالحلف بالله يخده او على من قد يستهين بهذا الأمر يعني يقول يعني يعني انا لو لو قلت او خلقت بالنبي ليست فيها ليست فيها شيء ايه اللي يعني ما ما الذي يضر إذا قلت النبي او اذا او اذا قلت الكعبه او اذا قلت براث ابي او براث امي انا ما اتصرفت انا اعبد غير الله بهذه الافعال هكذا قد يقول بعض المجادلين بالباطل نعم فأورد المصنف لهم هذا الحديث الذي فيه الرب عليه نعم الذي جاء فيه أنه من حلف بالله فليصدق هذا من تمام التوحيد أنك من تمام تعظيمك بسم الله لا تحلف بيك ياذبا أبدا وأيضا من حلف له بالله فليرضى فليرضى بهذا ان يعظم الله وليقل امنت بالله نعم وليكتفي بالحلف بالله انك قدت بعض بعض بعض العلماء ايضا من جهل ان اذا حلف على رجل بالله انه ما فعل كذا وكذا كان في شك وارتياب منه ولكنه اذا حلف قال فلو برات اديه او بحياة ابيه انهما فعل كذا اطمئنا هذا لم يرضى بالله لم يرضى للحالف بالله وفي قلبه مرض عليه ان يعالج نفسه منه ما والحديث قد يكون منكرا من نهاية الإثناس إنه قد أخرجوا ابن ماذا من طريق محمد ابن عجلان عن ناسا عن عمر وقد خالف ابن عجلان نعم عدد, عدد من أصفقات نحو أن ليس ابن سعد وغيره فروا هذا الحديث عن ناس عن ابن عمر عن عمر رضي الله عنه كما أخرج هذا البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد لحق برتب فيهم عمر ويحلف بأبيهم فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم لا تحلفوا بآبائكم من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت هكذا أخرج طاحبة الصحيح هذا الحديث من طرق أخرى عن ناس عن ابن عمر بخلاف طريق ابن هذا الذي قد يرد منكر من مخالفته لجماع من الثقات من ناحيتي او من ناحيه فقد زاد بعض الزيادات التي لم ترد في روايتي ولكن انها صحيحه بلا شك فالمعنى ثابت وان يعني لم يخبط من هذه الاثبات فلا يذود الحلف احلف بالآباء ولا الحلف بالامهات <تصفيق> وهذا كان متفشيا في الجاهليه وللاسف صار ايضا متفشيا في بعض المجتمعات التي قد تفشى فيها الجهل من مجتمعات المسلمين يحلفون برؤوس آبائهم وبحيات آبائهم وامهاتهم هذا يعد من بقايا الجاهليه التي على أهل الدعوة أن يقوموا بالتصدي لها وبأهنية تذكير الناس بخطورتها هذه تعد من الأمور الخطرة على المجتمع على خلاف ما قد يعتقد البعض فالبعض يستهين بهذا يعني يسمع الحلف بغير الله أمانه ليلة مهارة ولا يحرق مساكنة ممن قد يسمون أنفسهم بالدعاء أيضا للأسف من أصحاب راية الإسلام والحلم من دعاة اهل البدع والأهواء يقول لك اترك الناس اترك الناس على حالهم ليس هذا وقت لا تفرق الناس ولا تشتت الناس دعت من هذه القصور جعل توحيد الله من القصور فأنت إذا نهيت أو إذا علمت هذا الجاهل أنت تعلم توحيد ستقول له عليك أن تحلف بالله وحده فطبع أنت سوف تعلمه برسق يعني لا يعني هذا أنك سوف تضربه لأنه خلف وغير الله لا, لا ما قلنا لك هذا ولكن لا يقبلون مجرد التعليم أصلا يقولك لا تكلم الناس فهذا يقولك لا نخبض مع الناس بمسائل خلافية من أصحاب جماعة التبليغ او من أصحاب جماعة الإخوان أصحاب الأحزاب جعلوا التوحيد من المسائل الخلافية التي لا يمنغل الداعية أن يتعرض لها ولا أن يجغل نفسه بها فهذا برك الله فيك وعدوا كاسفا لك على أن هذه الأحزاب ليست على منهج الأنبياء وإنما هم يتبعون أهواءهم اقرأ ورحمة الله لن الله ورحمة الله الله ورحمة القطينه القطينه امم <تصفيق> على <تصفيق> القطينه هذا حديث على بس هو حديث حسن وقد يعني نقول ان صحيح لغيره لما له شواهد و كما قال او كما كما كنا من قبل الحديث هنا اذا يثبت أهمية الاعتناء بالألفاظ ففي فقد بين فيما قد بيناه آلفا في كلمنا السابق <تصفيق> أن قول القاء ما شاء الله وشئ هذا يعد من, من, من التنديد في جانب الله <تصفيق> والأكمل أن تقول ما شاء الله وحده يجي اكمل ايضا من قولك ما شاء الله وما شاء فلان فحتى وان كانت عبارة ما شاء الله وما شاء فلا فلان جائزة نعم ولكن الاكمل والافضل ان تقول ما شاء الله وحده ولكن يعني كلا القولين الصحية وإذ ذات المشيئة لله عز وجل وأن تعتقد أن كل ما في هذا الكون يفجري بمشيئة الله فله المشيئة العليا التي بيها يتصرف في كل شؤون هذا الكون فما تفقط من ورقة إلا يعلمها يعني ولا لا يتحرك ساكن ولا يفكر متحرك إلا بمشيئة الله ولكن هذا لا يقتضي الجبر اه. إثبات مشيئة لله وحده لا يقتضي أنك تعتقد أن الله قد أجبر المكلفين على أفعالهم فالله سبحانه قد أثبت مشيئته العليا وأثبت أيضا المشيء للمخلوق كما قال سبحانه لمن شاء نظم أن يبتقين وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين فأثبت المشيء للعبد أنه يشاء الاستقامة أو يشاء الجواية ولكن له سبحانه وتعالى ختم هذه الآية او, أو أكد أن مشيئة العبد هذه ليست مشيئة مطلقة تفعل بذاتها وإنما هي مشيئة مرتبطة بمشيئة الله العليا وهذا يدخل في باب المهار بالقبر وكما قال الطخاوي رحمه الله القبر سر الله تعالى فأنت تؤمن أن الله سبحانه وتعالى له المشيئة العليا المطلقة المتحكمة والمهيمنة في كل المشيئات وفي الوقت نفسه تؤمن وتقر بأن لك مشيئة قد خلقها الله في وأعطاك بها القدرة على أن تختار بين الإيمان والكفر وبين الخير والسر وبين الطاعة والمعطية اختيارا ليس فيه جب لست مزبورا ولكن وقت نفسه لست حلقة منقاف ثلاثة لا رب لك, لا لك بل إن ربك هو المهيمن عليك وعلى كل العذاب ولذلك إن المؤمن الصادق يخشى أن يحول الله بينه وبين قلبه وعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه كذب العبد واتبع هواه وجحد الحق الواضح المبين غطى الله على قلبه وختم وختم على سمعه وبصره فهم لا يفقهون هذا جزاء وساقة وفي الجانب الآخر إذا أخذت العبد لله واعترف ببعثه ودعجبه واعترف بفقره إلى الله ويتاب إلى الله وأنابه وفقه الله عز وجل وزاده هداية وزاده توفيقا ويفطره لذيكه هذا هو معنى ارتباط نشيئة الله او مشيئة العبد من مشئه الله وكذلك في الجانب الاخر انت العبد يعلم أن هناك اشياء تحدث له ولا اختيار له فيها نعم هذه تكون بالمشيئه المطلقه لله مثل المرض ومثل الموت ومثل الحزن او الفرح هذه الأمور قد يجيد يعني تحدث للعبد بغير اختيار منه أنه يمرض بمشيئة الله بتقدير الله ويحزن ويفرخ فهو وتعالى بيده الأمر بكله وإليه المصير نعم في حديثي الطفيل هو حديث من تخيح أيضا أخراجه وإنما يجعون غيره لم تقرأوا تقرأوا حتى نختمر ذلك قال رحمه الله أيضا ما عن الصبي أيضا ما عن الصبي لأشعبه أصدقنا قال وعندما تأتي أسلع وعلى مستدرون قل قل قلنا لأسفهم are hard to laugh to وهذا, أو وهذا كما بيناه حديث صحيح و يعني نفهم منه خطورة ما قد ذكرناه خطورة تسوية مشيئة الله ومشيئة العبد حتى نعم لو كان تزيد تسوية بين مشيئة الله وبين مشيئة رسوله صلى الله عليه وسلم فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما حكى لو طفيل هذه الرؤية أقرها وأقر ما فيها من أن النصارى واليهود أنكروا على المسلمين أنهم قالوا أو أنهم يقولون ما شاء الله وشاء محمد وكأنهم قالوا أنتم أيضا وقعتم في شيء من الشرك كما وقعنا نحن فجعل هذا من الشرك الذي هو يعد من الخطر أيضا نحو قول النصارى المسيح من الله أو نحو قول اليهود وذيرون ابن الله وإن كان بلا شك قول اليهود والنصارى يعد من الشرك الأكبر وقول البعض من المسلمين ما شاء الله وشاء محمد هذا العظم شركة لبضية في أصله ولكن النبي صلى الله عليه ما هون من شأنه بل أقر ما قد رآه طفيل من أن هذا يعدل هذا في خطورة وقال صلى الله عليه وسلم لا تقول او فلا تقول بصيغه النهي بصيغه الأمر الذي يقتضي النهي وهذا يقتضي التحريم ما شاء الله و شاء محمد فالرسول صلى الله عليه واله وسلم كما قال ربه عنه قل انما أنا بشر مثلكم يفا الي انما الهكم اله واحد وكما قال سبحانه ايضا امرا رسوله صلى الله عليه وسلم, الله عليه وسلم قل اني لا املك لكم ضرا ولا نفعا فالرسول صلى الله عليه وسلم ليس من مقتضيات رسالته ونبوته أنه يعلم الغير الغير وحي من الله هو أنه يشاء الهداية او يشاء الضلال لأحد لأن الهداية التي هداية التوفيق وكذلك الضلال الذي يكون من خذلان الله للعب هذا لا يكون بمشيء النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يكون بمشيء الله وحده فأنت مثلا لا يجوز أن تطلب الهداية التي هي هداية من النبي صلى الله عليه وسلم لكن النبي صلى الله عليه وسلم يملك هداية الإرشاد فقط هداية البلاغ والENTE لكن لا يملك أن يهدي فلانا هداية التوثيق بدليل أنه مستطاعVI أن يهدي عماه أبا طالب ما. وما استطاع أن يهدي بعض كبراء كريش ممن قد عز على النبي صلى الله عليه وسلم أن يظل على شركه ما. فكيف نستغيث به ونطلب منه المدد والتوفيق والهداية كما يفعل بعض جهال المسلمين بغير هدى من الله فمشيئة النبي صلى الله عليه وسلم هي مشيئة مخلوق ليست مشيئة إلهية الله سبحانه وتعالى ما أعطى للنبي صلى الله عليه وسلم مشيئة إلهية كما يعتقد النصارى في المسيح وكما يعتقد الرافضة في علي وكما يعتقد بعض زهال المسلمين في الأموات من الأولياء المزعومين فشاهد يعني أنه من تمام التوحيد الذي يمده أن يعتنجيه الكل من الدعاء ومن غير الدعاء أن يعلم كل واحد منا أن يعلم كل واحد منا أهله وعشيرته والأقربين بالخصوص نحو هذه الأحاديث وهذه المعاني التي تتعلق بالتوحيد حتى يرسخ التوحيد في لا نفتهينا بهذا أبدا إذا سمعت يعني أحدا من أهلك أو من زيرانك من, من أصدقائك يقول يعني ما شاء الله وشاء فلان أو بالله ثم أو بالله وبك الاخر هذه الالفاظ لا تتهاون بها عليك ان تعلمهم وان تبين نوع برفق وان تدله على هذه الاحاديث فلنحاول ان نحفظ بعض هذه الاحاديث حتى نبلغها للناس فالغرض من دراسة كتاب التوحيد ان نتعلم اولا لانفسنا هذا التوحيد ثم ان نبلغه لغيرنا اه فأنتم بارك الله فيكم من المفترض أن تكونوا بعد أن تخرجوا من مثل هذا الدرس أن تكونوا دعاة إلى ما قد تعلمتموه مثل هذا الدرس وأن تذهبوا إلى بيوتكم وتعلموا وأن تعلموا اهليكم وزويكم نحو هذه المسائل وأن تذكرون به حتى ان كانوا فيها يعرفونه فلتذكر فلتذكروهم ولتذكرون باهميه هذا الامر هذا المنتظر من دعوات التوحيد ومن الذين يثيرون على التبديل الانبياء والرسل فنبغ الله يذلنا منهم وكفى بالله ان شاء الله تعالى و يعني كان أبو عبد الرحمن محمد رضوان أخذ إخوانيكم من اندونيسيا كان قد طالب مني أمس أن أوده نصيحة لقومي أو لأهل بلدي الذين سوف يسافر إليهم يعني خلال أيام إن شاء الله فوعتوه بتوجيه هذه الليلة فإن شاء الله يعني نأخذ برها بعد الضقائل ثم نستمع لدينا نصيحة حتى نستفيد منها جميعا وإن شاء الله ينقلها إليهم متجلة وصلى الله محمد وآله وآله وآله وآله